الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ فِيهِ نَهَارًا وَيُورِجُ النَّهَارَ, النهار فِيهِ لَيْلًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وأن الله بما تعملون خبير